معلومة خلاف ما هي معلومة أبحاث الغذاء الحديثة تثني على الشيكولاتة ومزاياها حيث توصل العلماء في جامعة أوساكا باليابان في أحدث أبحاثهم إلى أن الشيكولاتة خلاف ما يقال لها القدرة على حماية الأسنان من التسوس وسوف تستخدم بعض المكونات الداخلة في تركيبها في صناعة معجون الأسنان خاصة بعد أن وجدوا أن قشرة حبوب الكاكاو تقضي على بكتيريا الفم والتسوس وحسب ما أفادته هذه الأبحاث فإن الشيكولاتة تحتوي على مكونات بروتينية مهمة في تكوين بعض الهرمونات مثل الدوبامين واللورادرينيالين التي تتحكم في حالات الإسارة والقلق كما تولد عند الأطفال الشعور بالسعادة والهدوء النفسية وتحتوي أيضا على مركبات في نولية عديدة وهي عبارة عن مضادات للأكسدة الطبيعية يذكر أن وجود هذه المركبات في الشوكولاتة هو ما يفسر سبب إمكانية الاحتفاظ بها خارج الثلاجة وهذه المركبات تقلل من خطورة التعرض للإصابة بأمراض القلب وبعض الأورام مع تأثيرها المؤكد في تقوية مناعة الجسم